Thank uh... يا الحب طيبي أنتي ورد للغريبي هداه الشوق فوالله شطره نحو الحبيبي يا جنان الحب طيبي أنتي ورد للغريبي هداه الشوق فوالله شطره نحو الحبيبي اتمنى أن يرى سيدي خير الورى لا تلمه في الهواء كيف بالقلب سرى اتمنى أن يرى سيدي خير الورى لا تلمه في الهواء كيف بالقلب سرى للرضا ثم حبه نهج حيات وتبا عنا مثولي حيات وتبا الجمال وكرمة الخصال لو ما دحنا ما مدحنا لست أوفك المقال فيك أوصف الجمال وكرمة الخصال لو ما دحنا ما مدحنا لست أوفك المقال صدح القلب بحبك والهوى يرنوني قربك فضى شوقي وحنيني فسير الحب بربك صدى حلق البوب حبك والهوى يرنوني قربك فضى شوقي وحنيني فسير الحب بربك يا الهي يا العبد الفقير في جنان الخلد احظى صحبه الهدي يا إله يا قدير أسعد العبد الفقير في جنان الخلد احظى